بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا نَ وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ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 أي أت أي يسبقون؟ سا ما يحكمون؟ سا ما يحكمون؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا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 153. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزئنهم أحسن الذي كانوا يعملون 154. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزئن وَإِنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا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 إِلَّا يَمْرَجُوقُمْ فَأَنذِرُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنْتُ النابى الله فإذا أُذِيَ فى الله جعل فتنة الناس عذاباً بالله ومن الناس من يقول آمَنَ بالنّابى الله فإذا أُذِيَ فى الله جعل فتنة الناس ناسك عذاب الله فإذا أُذِيَ فِي الله جَعَلَ فِتْنَةً نَاسِكَ عذاب الله وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرًا مِنَ اللَّهِ كَلَ يَقُولُ نَنَّا كُنَّا مَعَكُمْ فإذا أُذِيَ فِي الله جَعَلَ فِتْنَةً الناس عذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين ولا يعلمن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 الحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولا قد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم. طوفان وهم ظالمون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذه طوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين هَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَإِذْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثنو وتخلقون إفك. إنما تعبدون من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 لَكُمْ رِزْقُكُمْ سَبْتَهُ وَعِنْدَ اللهِ الرِّزْقُ فَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوهُ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِنْ تَكذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ فَرِيهُنَّ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ انرلك على الله يسير قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ نشاه الاخره ثم الله ينشئ نشاه الاخره INALLAHA ALA KULLI SHAY'IN QADIR INALLAHA ALA KULLI SHAY'IN QADIR YU'ADHIBU MAN YASHAA WA MAN YASHAA YU'ADHIBU MAN YASHAA WA MAN YASHAA وإليه تقلبون وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا بآيات الله ولقائه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 فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم وقال إنما تخذتم من دون الله أو ثنم ما ودت بينكم في الحياة بينكم في الحياة الدنيا.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 مأوتمنه وما لكم من نصير فأمن له لوط فأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم إنه هو اللذيذ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته هو وتول الكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين وانه في الاخره لمن الصالحين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 60. بها من أحد من العالمين 51. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر 52. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر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 الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية ولما إن أهلها كانوا ظالمين. إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها. قالوا نحن أعلم بما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 إنا منجوك وأهلك إلَمْ رَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إن مُنزلون على أهل هذه القرية رِزَمٌ من السَّماءِ بِمَا كانوا يَفسقونَ إن مُنزلون على أهل هذه القرية رِزَمٌ من السَّماءِ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 وَذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقارون وفرعون, وقارون, وفرعون وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين ولقائهم مصابين فاستكذفوا في الأرض وما كانوا مصابين فكلن أخذنا بذنبه فكلن أخذنا بذنبه.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 ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا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 أك مثلاً عن كبوة تتخذت بيته مذن الذين تأخذون من دون الله أهليا أك مثلاً عن كبوة تتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت عن كبوة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 هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَلَقَّى اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَأَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ, إن في ذلك لآية للمؤمنين Utlu ma'auhiyailaik min al-kitab wa akim al-salah. Utlu ma'auhiyailaik min al-kitab wa akim al-salah. Inna salatatanhaan al-fahshay wal-munkar. Inna salatatanhaan al ولذيق الله أكبر ولذيق الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم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 فالذين آتينهم الكتاب يؤمنون به. فالذين آتينهم ومن هؤلاء من يؤمن به. ومن هؤلاء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 كِتَابٌ وَلا تَخَفْهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لُرِئْتَ الْمُبْطِلُونَ إِذَا لُرِئْتَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ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 قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أن نزل عليك الكتاب يتلى عليهم اولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك رحمه وذكره لقوم يؤمنون ان في ذلك رحمه وذكره لقوم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 وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَأْجِلُونَ كَذِ الْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَسْتَأْجِلُونَ كَذِ الْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ 117. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يَوْمَ يَوْعَهُ لَا دَاءَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنْ يَشَاءَ يُسْكِنْكُمْ فِيهَا فَيَأْكُلُوا يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أرض وسياط فأيها يفعّبون؟ كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجروا الاعملين، نعم أجروا الاعملين، الذين صبروا على ربهم يتوكلون، الذين صبروا على ربهم يتوكلون، وكأي مند. لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وكأي من ذات لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله اللهم يبس طر الزق لمن يشاء من عباده ويقدر له اللهم يبس طر الزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم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 ولعن وان الدار الاخره لهي الحيوان وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون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 ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون فسوف يعلمون أو لم يروا أن جعلنا حرمًا آمن ويتخطف الناس من حولهم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 ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مسؤول الكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدية إنهم سُوء لنا والذين جاهدوا فينا لنهدية إنهم سُوء الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين